فَجَعَلْنَاهُ سَأْمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ سَنَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا Yishrubun min kأs Kan mizajuha Inna Al-Aberar Yishrubun min Kأs Kan mizajuha Kafura Aynin ي بهَا عبدُ الله ع يشَْب بهَا عباد الله, الله يفَجونه تَجير يفونَ بِ الذرِ ويخافون, ويخافون شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد من جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم شر ذلك اليوم ونقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأعراب تكيئن فيها على الأراك لا يرون فيها لا يرون فيها شمسا ولا زمها أريرا ودانية عليهم ظنالها تقطوفها تذلينا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وأكواب كانت قواريرا قواريرا قدروها تقديرا ويصقون فيها كأسا كان مزاجها جبينا عينا فيها تأسما سل سبينا ويطوف عليهم إذان مخلد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 عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَاسْتَبْرَقٌ وكان سعيكوم وكان سعيكوم مشكورا اننا نحن نزلنا عليك القرآن تزينا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 ويذرون وراءهم يوما ثقينا إن هؤلاء يحبون العاجنة نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبدينا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى له سبيلا وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته